لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا, وظاهروا على إخراجكم تَوَلَّوْهُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فَإِنْ آمَنَ عَلِمْتُمُهُ مُؤْمِنًا فَلَا تَرْجِعُوهُ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُ وَآ هم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجوب ولا تمسكوا بعصم الكافر، وسألوا ما أنفقتم، واليسلوا ما أنفقوا. ذلك حكم الله يح. أمو بعينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيئا من زواجكم إلى الكفر فعقبتهم فأ الذين ذهب تزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنفقوا